الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض قويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصردون عن سبيل الله ويرغونها عوجا أولئك في ضلال من بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بحسان قومه ليبين لهم فيظل الله من يشاء شَاءَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَخْصَنَّا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أخرج قَوْمَكَ مِنْ ظُلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ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 وَإِنَّ لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤثركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون تريدون أن تصدونا عما كان يعفل آباؤنا فأتونا بسلطان بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ولكن الله يرم على من يشاء من عباده وما كان لنا أَن ناتيكم بسلطان الا بِإِذْنِ الله قالت لهم رسلهم ان نحن إلا بَشَرٌ بشر مثلكم ولكن الله يرون على من يشاء من حباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله أن يتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل كلا على الله وفد هذا شغلنا ولن على ما ذيبون وعلى الله سميع توك وقال الذين كفروا لرسولهم لا لنهدجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهدكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسخى لا يجبره ولا يكاد يشيه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمجد ومن وراه على أذل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد أعمالهم كرماد لتجدد به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال يخيبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الغرايب عزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عن ما من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا, سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محب؟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 ويضرق الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة يكثفت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ويفعل اللَّهُ مَا يَشَاءُ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 إذ قال ابراهيم ربي جعل هذا ولد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الأصيام ربي إنهم أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم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 فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من السمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من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 ربنا وتقبر الدعاء ربنا وصلني ونيوان ديني وني يوم يقوم الحساب ولا تحسبا الله غافلا مما يعمله إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدة الهواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب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 وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أَنفُسَهُمْ وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الْأَمْثَالَ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وَإِن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إِنَّ الله عزيز منتقام يوم تبدل الأرض قُلِ الله وَاحِدٌ قَنَّاهُ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَاهُ وُجُوهُهُمْ كل لفس ما كسبت إن الله سريع الحساب